وَجَعل نَذْنَ مَرضَمَ وَأَُّهُ آيَتَ وَآوإنَهُ مَا إِلَ رَبِواتٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعين وَيَنَّ النَّمَ يَمَ وَأَُّهُ آيَتَْ وَآ وَدَهُ مَا All right.